لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ما دام في هالكون ربك وتوبه الله يامنك داعي تطتكس يا اخي من هم